لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لينقمان الناس بالقصد وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريةهما النبوات والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا والإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون